بوك تو يهدكسان كممتا kahdeksan ثمانيت وتسعون ثمانية وتسعون حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة matka oli كيفا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 hän menee joko bussilla tai junalla. Se yysaferi imma bil aubil quitar. Se imma bas, aubil Hän tulee joko tänä iltana tai huomenna aikaisin. Se yäti imma liom, aubhden baakiran. Se yäti imma liom, hän asuu joko meillä tai hotellissa. إما سيسكن إما معنا أو في الفندق. Hän puhuu sekä Espanjaa että Englantia. إنها تتكلم الإسبانيا كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية. كما أيضا الإنجليزية. هانن عاشت في مدريد، إتّلا لندن. لقد عاشت في مدريد، كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد، كما أيضا في لندن. هان تُنْتَع سَكَ إسبانيا، إتّا إنجلانن. إنها تعرف إسبانيا، كما أيضا إنجلترا. Innehä Tarif Espania Kema Aidan Ingiltra Hän ei ole vain tyhmä, vaan myös laisko. Innehä Leisa Fakat Rabian, Belaidan Kesulen. Innehä Leisa Fakat Rabian, Belaidan Kesulen. Hän ei ole vain nätti, vaan myös älykkäs. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. <تصفيق> إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية in <تصفيق> أستطيع soittaa لا على البيانو ولا على القيثاره لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار in osa tanssia valssia enkä لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا لا أستطيع ان أرقص. Elfals, voila, el samba. En pidä operasta, enkä balletista. Le ohibu el opera, voila, el belé. Le ohibu opera, voila, el belé. Mitä nopeammin työskentelet, sitä aiemmin olet valmis. Kullemästä suratin akbar, kullemästä heitä min hu كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما أنتهيت منه بأبكر ميتا عيام من تولت ستا عيام من وہتلات كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا mitä vanhemmaksi tulee, sitä mukavuuden haluisemmaksi tulee. Kullama takam elmar ufilamur, kullama asbaha ektar rida. Kullama tak dam elmar Kullama ektar rida.